جيد من داعين فتالنا إلى ها الله. نسخ أول ما كنا أتمنى عزيز المعيق، كنا أتمنى مخان خان ثلث. سو متين لنا. انتي وين لو؟ أيننا أعمي أجران جري؟ كمر عندي نصمة؟ ما صحي الله يوم القيامة. طالما دريت كيف خفبني عندي، سبحان بالتيسح في الناس كنر أو كيناس صباح ما ترى أن الناس سكتت في الصفات يوم مبوب سكت يوم مبوب بسنا كنا عتنا في شجنا حين مسية فترنا بأم بياء ثم أم بياء زكاء بمعجزات لأخومني سالب علم المخيد القرآن المخيد ما بقى لهم يحفظوا اللي ايس كذان بصحف انا اي يجبال ادور بقى لك خدا اي لكي اميشتي وانا نقول الله داود وانا كنوطة ايما بحر نتقر فاقر تنكا كنونا نقول الله داود وانسا بقى لهم بقى لهم انوانيره نيو فللي يجيل انو اريد هم إرماس، هم إزقيل، هم الزداربون، ماذا إليسوس، هذي أفكو مخميل؟ أنه قام بقاله خييت هذي من لا أعلى بس أن عفد بريئة يبقى لأعيد المرأة بقال لأعلى يحسكو أي خيلي قال له هذي زينيه طور عنهم يتنجوا اتنى... إتناء القرآن كيف تحفظوا الاميري بقالهم تحسين مالطايا حبقالهم حجم مصر تبقى الامس تقول الله بذلك انتهى حدث القرآن ذخلوا اذنبوا الاميرا الله وخاء كندا يهلوا لا تهلوا بصحافك الجسكين اتقان منها تواقع سنة خلت سنة الدنيا سنة دباقوا عزلوا ايه كده من أو بمن خاصياتهم سيف الله نعلم جلمنا نعلم جلمنا هزمنا جلمنا نعرف من يسنتي وسات ارتبط من سايتهم نسعى للتأييح تانا آمن بأحد أمراضه لو نتفت أن تبي الخير لي الله شعاع تغيطن خمسن ابن حميد عرف عرف النبي انت ايها المرء عارف تعرفه تطع عارفه تعرفه تطع اللي مروا اعوذ بالله ان هو مر من منات المدينه يصل بهم كم دورنا كمجلس ابن المرني ابن دي باين كتحتي باين باي كلاه لك الكالكوليتر تستخدمه اللي أولين لكم كأكاهاوي أقرامي أقرامي أعلم بصنك الصححة كنترلو كان يوليد كان يخد إنك أجيبه إلي حريري واده أني تأجيب أن يسيسوا واتهي إليك أجيب أن يسيسوا واتهي من كان عايك ابن الله موت بيضين كان عايز مستوى سيسي حوون كلعلا كلاهي يبين يبين نحن بعضنا أي من المرامات تشوف فيه يسحف بحق يتحكم عن النبو نتحكم يخيط من ملس من فتأرينا من ملس لنعلم جميلنا نعنا جميل نبين نعنا خلط ايه تامس عالم في الله تامس آثاء آلم سيد بني الله يذكر زي سلوط ايدي اخندحنين ايدي النساء تعالى اندي سبقا ونحن يبلاب رحمة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كبرات تعزتي <تصفيق> كسب حجي نسأة رحمة النار محمور زعفا لذا كرسيا دامات موتوا موتوا متقلصات محتاجة بزعلات ما الذي جمع كم تأمين فتام أقول مشتقاتها تلقى زعلات إنتهى من كمان كاتوا كلون كمان كمان تلاتة كدات أمن بيه بعزمتها بذا كرسيا بزعفا جنابه بن خضر سينه الله بن خضر سينه الله بن خضر سينه الله بن خضر من مريم كرسيان كرسيان تبعه القرن و قندو سور حنتي لمن إيسوس فاتع رئيه إيسوس فاتع رئيه إيسوس فلات ورات مسئيه آلمذ فاتع رئيه مجزئه من فاتع رئيه أول من مجلسا كأحدش كيدان سبحان الله بليك <تصفيق> دان جولوه من المسيئة الزاز بليك زاء بليك دان مالك زاء رجل تبطأت السخدان تجربه معنى فيه معنى من لنا تنظر قائمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمع عندها رأى اللوحدة هذه اه.. توداي يمو أه، تايت ساقان لغامس لكا اي تراقاقس ان سل... ابدأ تراقاقس اي ادكا مزراب سلا زيد اللي سقعت تراقاقس اه.. وين الراقس داحن توتس عفتة طابلو ان شاء الله اوكي ايو شو سي ودي انا هدي دغدا دا انا راي كنا سمعينا شعوق وقتين كتحاتلو كتحات ان تديرليو اه ماسحافن بيرون دهرهزكم من ده لاسحافكم من سنو شعوقت حاتلو ان تخلو مالا دي اجي مايكز ديالي سيب ان دهرالو اه ده كباكم ده. يبارك الله فيكم ربنا يجعل في ميزان حسنا يا استاذنا الفادل السلام عليكم ورحمة الله وفركاتو يا استاذ ما ما, ما, ما, ما قلت لنا السلام عليكم طيب استاذ زمزم مايك دغوك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا استاذنا الفادل وأنا أقدمه سوي أكاني راي بزح بزحنا قرنيرود اسمع على كل حال مسأناله ما مشكلة ما أستاذ نحن سأسلام بلنا ما يجي الكامبر تايدا سرعة تي شيخنا نايلو مزباس إن شاء الله ما يجد فعلوه ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه بفلا يكاب نقول له هنا ني استاذ ملكات بزوح زرباتها تابولو ان شاء الله كمزو الكايو بتعمزو بونيرو اه هجي بوزح اللو الصخاء ولاو انها بتي دي لكاتو استخدو خول مالتي ان شاء الله هذا زي اه انصب عين اخلو بلكع ديرنا بمدب شو او صغان لصحاف كاتن ادلا يدلا يتلون تري المالتي موت اما ايك انا ما خيأنا حلفا لله مالذي بارك الله وفيك ربنا يجعل في ميزان حسناتك ان شاء الله قلوا بدغت هريف الناد لله اما ايكنا adi adi eliye bile, müthiş olmayacak. Meraf hammişte, ugra asar te, ugra asar esra. Asortu kanats ben müsir yasatmıyorum. Niyat? Ka adam yemru yasafatoru mevlatı Allah evlatkarçının niyatı mevlatına çal. Yani şu andı düşer almatta bulun. Aynı aynı aynı şeyler açıyor. Ne fark etmeciğim? Neşar almatta bulun. Umredin مع انا خولته ثقيله ما يطق اسكيب ان دوفر ده روخ من همن او دو اللي بسكوتة ماخن ويل كوم دو طيب لو كان لو كان تحبي وين كابتن نبيه تتل اتل هل من من بالسما يئتون وليد من له مش متمكن نبي وهيك عندي أفلن أفلن أفلن فطرة فطرة فطرة. كبأة كبأة في في ما تلك أيمن ميري مخلي التي الله عافى جلني إذن يتوظي الحمد لله لا سمين، لو من دجاج في ما يعمل. من غير ااا يدرنا فيها. حد سويت حد معتصم. أبي أبي أقول شيء الحريم تبرين. نقلق اللي فيها قرتابورلي. حد سويتي حد جرب مقص بعده سواء ما يسمع خشنا المقص أنا قلنا حدق الشمس اليوم، لا توم، يسوس من لا تتأيي فتاري، أمان يد ماليس تتأيي فتاري، سواستة سلالة سماريس تتأيي فتارتي، ورغني أربعين تتأيي فتاري، ومت عديني عشوا أت فتارتني ولا توم، ويا جبلني جبلني هاي قبلين ايه الصحاحتو ابحاد رئيسي خلقتم الحسيرين شوآت قصلكم لكم ابقى قطولو وويس نستلكم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاقيا <تصفيق> حيبكا خلقو انا تم كلهم عواتين عريشنا نيرنا ازي الناكا تواهدو نيرو خاشينا اي نيرو اينا نيرو الناكا الصغاقن كاف تغطع ناقف دا حاسبكا يمو انحنا خابلد حريقا مخاد كم زي اقيرنا اغاني النا نتسمع ماشي حوات ما على الشيسو قرار صوتي مدباتنا يقوم مدكبر دلو سلازي داعان نحوقوش على النا نقدفو قدينا نقبر نحن اغنى مهارك نفلت سلندل انت انترى اللقاء بتمهار انترى اللقاء تقوم بيرتر كعزواء بالكاب كزخايخة اللقاء بكوفل هذا الرجل، هذين جيلين من ما وين حدا وين وين وين وين وهذا عنده يبقى ويكأنه يتحادل هنا في تحديث هذا هو تجنعون من مكان لا تخلق أي نوعه نتحادفته لأبي الزرنا أبي انتها يدمه لأبي الزرنا لأبي الزر من لأ من نقصحي بإيناك ما كرش السبريانك ويجد دولار السبريانك سلسط سلاسيه بي أبير من اللي سأخير يقول عشواته هذا بي أبير نعمن بأخذي إينا النبي سرعاني نعمن بسوشت إينا سوشت مل أكرا نتوى مل أكرا تلغم سلاسيه بل بي أجي صلي إنا أتينا إياه كنا أتينا إياه أيتها الأم no من المأجورين سلامي نفتحه نفتحه أيمنا أول كوارتز أو كذا إحنا بيتفرس يا من يشوس يا فتارة الله إذا المزج إذا المزج سنة ماذا أساء؟ إن إمتى صرف إمتى الله صرف إمتى الله ليصلي الصلاة في الصلاة في باتو. صلاة يسوس الصلاة في الصلاة في الصباح أيتها الزوجة الأولى ليش؟ أنت رحمه الله. إلهوس كريستوس ملئته الروح القدس قال إثيوبيان نظركم تظن نظرة حالة أملاكي ويسكر سوس حد تبقى قال فتارئيين أيضا لمن أي رخبنان وأن يدفتقهم أيضا لمن فتارئي أي فتار أي أملاكي أملاكي أملاكي أملاكي أملاكي ويسنعيك يتعلمون متذل آخرين أملاكي أملاكي هذا الذي كنظركم تهدو شبر ويسوس قلت كلهم يتأذون لو أن يجتمع لكم سلوك الإنسان نسكير مني لا مية إنسانون بعدين مسكرنياتنا توخى بكرتو أي خلوني لا مية نات مسكر أيام معيان البعرير كبروا علشان أن يركون ناسيوس ما رافشوا ثلاثة جبرنا من مرثي. بدأت أبضى ذلك جميل <سؤال> ودأت فأتي المراشداء <سؤال> والدج السبفية من درمت اللي كناولنا بدأت من جدي ودأت بكره هذي يمتعي أبضى معي بحر من أختينات أبضى من عالميا بدأت فأتي المراشداء والدج ودأت فأتي سفيه من غدون تلقنا منا لا يفتتف أسر واسبين ذاديل سفيه لا فيه لا أياك من عندهم من أساتك محمد المر نزارة بدلنا فتجيب ذا أباني يوسوس أبل أخي ذاتي خريسيان ولكلهم خريسيان يوسوس حد أبل أخي لهم ذا أبنه انت ايضا <تصفيق> بل بزعبا يسوس املاك النافنا يسوس ايضا ويس كما ودسد من املاك يبزوئي ابهل حدد تأسيطات عبر سوخة رحمه الله في تأسيطات <تصفيق> تأسيطات <تصفيق> عبر تأسيطات <تصفيق> عبر نفسنا ناببوين أبوكمون املاكين املاككمون يبين انت ذا لها امي بسيطان بسبب يروى يُسوسون هذا أن له سجود وتسأحف يُلو بسوء أن له مرتة تفانسي ما عيسى بدل ما يبلوني له هذي يسوس أن له كمزلوه مجاز لثي أن له سحاب كُدوس سلفي بذا أبى زب دالي أن له أن له كمز زلوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله لا نقصت للبوصلة للجواج ويجي أما دقت الله إيسوس عندك هذا فتأريني مبلون يستمر إيلا فتأر إياده أي استمر إيسوس فتأر من النهارات ومعن النهارات في طارئ اي بلد استصحفنا المرخو ودتي نشعر في دسكوتر خمستي هذا ازياء غير ارلنا وذي اظهرنا بصوت هاتيل يلا متاكدين ان دم عند الله ارسم سو يوهنا كريستوس يسوع سمعنا الله اي عين انت يسوع عرف Tırhamustu. Her bir yargılar ayrıydı. Allo, bu yargılarla doso dosa, ama sonunda o artık هي انا وتاخو اسودنا يادلان دي ساعه صور صور ولاو صور رؤاتم ادينت مدره سحيره واوسي جميلت يلا يا سوس بتشاب اربع مو، يوسف هو أغارنت، جم صديقي ميرام، منينthal من يسوع من. يوسف فتاري سمايب مباتل فتاري فتاريين نشاطة اللي عبران علينه سابقا براكم عبر تفقطها في المئة اذا مرتو قوذي ان ذي صارحي ساب نستخب ان ذي نعم عائشة جزاء خوجة سعيد يمرجكو تا حا أغني لجو تا حا يخسر لجو نو سادي حان تسويته وانفرض صريحيا بتم عثارو شيء يوم كان شيء ف تاريخه علم منه وانا سمي سله ترى ما ما علم بالي ما ليش خط تاريخ النص خزاني زقرب بنيبل زقرب بنيبل زواد بنيبل مسانا يبل لنا ذره مسانا صرح بنطابدا ايام رانا يوسف خريس ساره ساعات يمر عند اودس ياد اوذيه يسمحني يرى سر قبل ثلاثة من صباح قبره ما الله فتعرخوا الواضحة عالو إذن فتعرخوا الواضحة عالو مشترف الوعي انت مشترف الوعي ذو بلانتها يعاني تا مشترفت يا حادنة شررشانة من يبلز فتر حادنة من يبلز من دهال ان يهنس منتظر اللو لا يخمن اليوم اذا قرصا ذل اخر نبي من دي هاي السخان انا بدي اخمن يهنس شرح لهم ان يوجد لا ان اني اعلم ما لي سخا اعلم بدي يهنس ما اعرف اثر ضرباتي ما اعرف اثر ضرباتي ما اعرف اثر شداتي بلدوه الناد ذي مزارب لو اذا يتعان من كتف إياه نتفع فيه يجب الحمد لله محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زميز الحمد لله تقبلنا تقبلنا إنا لو اذا تقبلنا عن مهنة لكي تتبع إيوب عليك هتفع إيوز إيوب نتفع إخاء أبو يؤيد هم من أسانتي أصار معنى جمعين سببه الحمد لله مصفت أعيب ولا أولم أعيب ولا أولم مغذب علي مفاق من النهرم أعدي حنين من النهرم أجل ما رأى خبير طيب بر أنا بيشتمل على نجوس الناس من خصوبة ثمل، على نجوس الناس الجذابة، إذا كان دستني خصم خالد مسجد، أبداً أبداً لا أحد يسوس بقوله يقول من مثمن جمعر، نحجي دابا انت دلاكي متيمكنش نضلام حرج ماشي عرفو مشكوين باللي اوكي ااتوا هنايا يوسف شنو انت لاكميرو انا ولدي كان حجين كانوا عالم ما تخافكم بس كمي يوسوس نوضي تلعي فيزمي مرغبا شلو بوط اياد ايزي بتاعمي بتاعمي بتاع. بتاع. انداني يجرمكم حين تصوي تبالي حينيات سنينيات حينيات خلطياتو اعتقرمي من السفل ايزير مدو قلب راو دالين في, في كوب سعيدة لين يوسوس ومن داي سوينيه سو سلسغيه طنهاريات مكررين نعم تؤمن يعني حينما دخلت الدائره اكتب اسرائيل يعني شعه تولدتها زرعتها نورهم يعني وين ايه نور اسرائيل رجع نعم تمسوا اسرائيل كلهم كمان يعني مثل جطفه ويرسال ان تل اسرائيل مشاتها من ني توم تفوقني توم تفوقني لذتين أقول بره نساني كذي موسى يا نيرة قبل أتون موسى وجد خنات أنا أكن أقول من اختي بالليني يوم إسرائيل من إسرائيل إنزين والله ندري من غيد موسى هذين كنتم على برد رسول الله عليه وسلم عليهم أو ألم بسيح أقرب يوم <تكلم> نسويه، وإذا أخذت عندي غلين عندي أمور كثيرة مخبيه سهل تأشقه كثرة أنتو يا أخي بيوصلهم سلام كثرة خانين لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ مسنا اللقاء كتفتن الدحر اللي مايك بكا الدحر مايك تفتنا هون كان على بعد خير مايك فتنا دحر أي حتى سوين من تقن الشيخ تسمع عند اللقاء هذا هذا قول عليه ونحن نتعلم عن عدد من مقرارة الدرسي اللي زلنا تا مايك آخن فتناي انتي عمونجوك عريسي ان الشيخ كهوة دلي دحراي من انتي خيتك وعرس ان فتناي ليه الشيخ سمعنا ان دحرا عد عد الله عدعاد اكبردلي تا مايك فتناي ان شاء الله ودخري اللغة ديها ودخري عدعاد اكبردليه 100%. I noticed that. I. Okay. Alors je vais اسمعوا يا ناس ايش اقراجه؟ نسوسني بعد 14 متره يترحل هذه لا كيدو العاذن كيدو غاره كبيره زبل كدراجه هيك النزي ااا هذه اونس ما عندهم كذا من هنا الحركه طازم حركه خف المخا اندهون ve satın al reddet satın. Ve Şeh Aliye Yeruşalim'de orayı yer talak kabul. Ve Ne Ne Dayış Bahat, o cümle niye, o cümle niye tabii ki de khasi seysa, zeynep bir mürit haris ya, zına müsucuna kabarmadı, zeynep bir harizalı haris ya müsuc kabaralı, zaten kapalı müsucu bellet, müsuc müdhisler zindeler, zindeler antalyalı, müdak esrail tarheteleği Sıra di, ne olsun di, ne orta bilen, ne çapulman di, çünkü herkes öbürün. Eğer, kalıbın, bize, hediye, somayın daratanı, zaten istirahat halinde zemba hal. Zaten istirahat halinde zemba hal. Sıra di, ne çünkü herkes öbürün. Zaten istirahat halinde zemba hal. Zaten istirahat halinde zemba hal. Zaten istirahat halinde zemba hal. Zaten Düzenleyeceğiz fotoğrafı da alıyor değil? Düzenleme hatıri. Hararet. شتهتي يا أخي، إيش كي يمرحني؟ يا أخي، ده يمرحني. مستيرك هالات زبالة لو، مستيرك هالات كمال السنة، مستير زخون المجرات بيجا كرسيا تراها سقطوا، ها شيء؟ قربان. مستيره مستيره كهنات مستير الصلاسي مستير الكهانات زيد الله الله سبحانه وتعالى مستير تنكهانات مستير بورق مستير بمسكادي بل مالتيه الزفرات أروف تلات رات كأو خلوا كل باء أنا أما باء حلو أنك بابير أب كلهم من جل ذي القبر مصيرنا حدينا حدينا حديد ذي أخم تدقى تغيرت ذلك والله ذي أعيح بعنكي في ذي أعيح تذي أب الله خالي أب الله مشترك أنت عبد المشتر والله دلت دورة السبية تهب نزروي أنت ذنبر نيرو أي مقاربا من نيرو إن جاءت مخانة فلطئي حقيقي من شف عن غير كأي أب من شف وقت بن يكون أم ماش بن يكون صنفني صنفني اللي إمكر أفر بيرتك دي أصغر وانتظرت الله ما شاء الله ويرى فني صنفني متر أم ريس الله إيش الله كذا يسمح خ خ خ خ فهو <تصفيق> رفل على آية يو ورقبون تكون تورقي فقرات بمارك ورقب بيونت... على آية ورقب سغل من يبلغ ولب سوي من سغل من يبلغ ولب سوي بلخا وا انتاير انا افتت انتاير افتت برسل وانتبالك اوكا اشعه فتاك افتت انقرأ هذي من احرين وراني وراني بحالها ها اا ماشي هذه السيد دياتون هذه سايس مزعج عندنا دغيا فيه هي ملي حنا اللي يسيو مشترك هنا مشترك هو كله من نحد هذيا حيت دي ثقافتي هذا من ni bi'u dat an tarahinna in bi't kasirna sinun tammini yuzun tamminihu maihi al-jizi midarun waytiyat hadis كم خنم خاوتك صرح صرح ترى يوجدون على الآخر يسرى حجي أي تفئن لاي أبرهام هجود لاي ترى حجود لا ترى حجود داريس بقافو بقافو لاي أبرهام يبلطو دقاب حمينا يأمنون سبحان الله يسرعون تحرفا يبنز كعب بقافو يأمنوني ونبوني كهجني أبقافو بذي أبهرب بذي أقل من اللي نخونك هذه ابني اللي يجبنا زلنا سلامي مدسج الناس لما نسير في المنزل لنا بتقول لي يا ابني تعي بني وني كنت لي من الدرس قل له تعال واشتغل له يمكن تصرف له إيش فتأن مخان فتأن زي مخان إيمان بالله شفق أنا كله ما جد الآخرني ما كنت أنا من هذا الظرف النزر له قبل زحات بالحدق أنا جلدي تطوق أنا كتأن ما جد الآخرني إنني ما جد له هم والبصير حادرة خا حادرة خا حادرة خا فتارخة فتت نحنا قال له محمد اا بس وزعوا في <تصفيق> جهه الميدان تاريخنا <تصفيق> الله كابتن نواف اا وصلوا الميدان اللي ما تبارك تمسكم توصل تتفرفل مره ما تلف كلش لوت من الزارة على المصحف الدرس بالدائب ومغلو نوت مسكولتين ترغبوا أبدا ومستهين مسكولتين ترغبوا ومغلتين أودات وليدة نسان تحنطها ومد والداء تحنطها ومد والداء وهو أهم التاريخ على المصحف الدرس اسمه مدائك تتحيفه بغلو نوتا ما تحف كنوز من أموال، أني أكذب ما سنتدري، ما تحف كنوز كمن تلمم، كنوز، كنوز، كنوز، زي أبهر، استغاؤة، سجود، ملو، سمية، ونجرم حتى أنا أبهر، ما نسيت ما تحف كنوز، أبهر، زي أبهر او اذا كنت مرتبك اا بس بدو زبا ان ان صحي بدو زبا ان ان صحه اا يظن يكون بتلعب كلام بحري اظن 100 اهزن هل شو نقول أرئي، أنت أي من شعو حلو ذم، ماي من الله لوط، وينا يبكي؟ قاموا تدنسون مصوتيهم، زرنا خد أفئيهم، زرنا زر خل تافئس، سنة عيدا، أسكيرا ويل، حلو ذم، ماي من الله من ألي سكر، ماي ألي ستر، النبي نصخ عبادة بذوتهم عندما يتلك الله الرحمن جنبه المنطقة عبدتها بمشيس تطلع حالوين كلا على حالوين كتا حتماته عبدو قضيته شيء نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه المنطقة المنطقة المنطقة زار اخرى من المنطقة الآخرية حران إذا نستطيع أن ندكو ذلك ترحباً عيوباً أودّت وليدنا أم خلطيئاً مرساً أدالاً إبارة وليد وليد أخا أو قصر اسكي إثنى ودّت نسل صافاً تماراً عاموس حادئاً وليداً حادئاً وليداً بيه ودّن كفشع الجميل ودّن ملاد ونرين ودّواليد تزخيل ومساعداً مخوض لنيره ها كرحي أو كرحي ويسر بحث عن أن هل يظهر إنه تبسن هل يولدين إذي من مصالي عبرهام أمع بإذنه ما فاتنك أبو أبو ما فاتري أبو مهما يمهد شئ أبو زي إذنك فاتن تبقى أسكيرا هي بأنتون سنسخفزنا دعاء موسى الدندر إذا <سؤال> أني هنا كوني جورو أمي صحيح؟ بكت سيف <سؤال> حفظني سيف يرمي نوره. إذا أمسن أيام أنا خاص جورو يدز ترتير بس بست بيتين النهرة تسمسين كوني جورو كوني جورو جوز صحيح؟ وصلاتنا أخوين بالي. فتارس أنقذ فتارس زئ كون ايت حنان زئ كون اكبر من خارمان زئ كون مندي ايت حنان تنويعات تنوي هو ان كان بانك بهذا كل مسالئ تتفقون ليست في البون تتفقون عندما تتفقون اذا ماذا لي أن برات يتحنه ماذا لي أن قلن يتحنه ماذا لي هذا الآذب مثل أنا خدا بحل حدثه في آية قصد سارفت مئيتا سارفت مئيتا سارفت هذا مع إذا أمعرفت بشيء أرخ أنت أيضاً كأننا أتردنا أيضاً وإننا آن أعني أيضاً وإننا سبحان الله الحمد لله الحمد لله إيو إيو تدين الإسلام ضفت رقا إيو تدين الإسلام ضفت رقا لا أموت لك من عيام بزيت مخوني هيو. ما ينخدوع أيام قصلي من اليوم، بس بزيد سبع سنو خان الفلت أيو، بيت أيو مخان، ما إنسان ديني ما إنجسوس إنسان خان الفلت، فتاري بيت، أم خان الكوذي من الرأي، أنا كألي، أنا من تحربيه، أنا في Yuray, müsir ya niye deme? Çarara falan adam, acem sevindim de فتعرفت صرفنا خمد كارمان فيها كارمان كارمان كارمان والدو أبدو دو نبعك سفيرا من محمد نور أطوى صرف حجة اللي أباني كريستانة المناثين ونستئر كغاناتاً كتنا برونها صليحة أبوك مصحيك ومصر له حالة مدارات من البعض نصرفين النتوء المناسب كتيكاي له. مسح قبوس. ماذا جه كنجوس أن هما مالكين سيد مزحف كل سحفر. ده دي مثالهم. مسح مزحف قبوس كتف عليهم تي. يلا أما تاسو ده ما بين فعالش كده. ده منفس. بخالي الزرابة لانتاس انتراني كوينو فتأري ان اجدك اسابات لما انكاس انتران الزرابة ومالو هنو مسك الزرابة كلو او نسك الزرابة كلو اذا الاحان تبدأ حد عينة ملكة تخيبه قالو انا لابنت كتأصول من دوله من يوسوس ما ما تريد سندقاس الزراب والو ما تريد دي كرب Kamda ucumlu kısım, kısım Yehus, Yehus, arkaan seni sen Bu tas Hedi, bu tasın daha az zayıf oluyor çünkü Yehus ve demiğimiz farklı. بلوك أذك أنا إسان ثلاثين سنوات رحا تأو سلوه أبضل فرقنا في فرق وقد أدوله للمالدي أولا يتيونيذر إن إيسوس حق إي كتفرطة يتقلوا للمالدي حيث نتعوه أبدا تحفظ قلوز زيقارة يجبوني حيث يجبوني حيث يجبوني ونعبا Sahil İsrail arabacılığı. Kutsal إسرائيل بغرف إسرائيل حالي، كل صحة هذه، زابين سيت آن لما أبلغ إسرائيل تنسأل، هما مداويت إسرائيل الله على، أبزب مداويت، زلا أخو بلادي يقمن كلهم، أبزب سيت آن يرسل أخو بلده، الإنسان دارج أمي، هم اللي يبغون مداويت بترك أمي ليه إذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبعة الذين صحف كنوس الذين صحف كنوس كنيل تلنن كنوس كنوس كنوس الزيات غير أبادت فصل من الأسميات ومندرنا من من قلت من نفس تلنن ما يهزون من منفس ركز كم جننت الله تنفس ثم نفس ركز اتصرواه السرار فيه، ثم نفس كنوز الله بجزواله سيدانيه يوم سون فطره حاد الله كل فطرة نسيه، أريد أن تودسي من الصحاف والنوفان بؤسهم. وقال اخصى عظمي اعنا ايوز فلطيه مني راي مسخاتكم انا اليودا اليودا اليودا يرحيكم نصرحيبكم منكم مسخاتكم باديتكم الحمد لله كل داري تواجد دي سهل ايوزي انتتا نسحفت انتتا زمار امر ايوزي ساحاك هيا خلالي يوم ااا نسحف ايي ديرلو دغيو حبيب السر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلات حوات الهاتن. اللومي ان شاء الله ساعة عصر تحادم فراغان نايم الشيط بن ارتراق وصاصراء. مباشر شيخنا مسانا كنسي ان شاء الله. دهري ربع ساعة وي دقائق مالتي ان شاء الله. ابو عجي والدقرية تسال هنين دهران لقاء. اه باهيكم سيدا أنا أريدك تسلم الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك ربنا في ميزان حسناتك يا حبيبي حبيبنا سمع غانة لغاوة دقلية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أبو آمان في وقت مناسب اول انتهى تقبل ابو عمان ربنا يجعل ميزان حسناتك واسيخها اه كونكات عدتو اتا مايك تقبلن ان شاء الله ايش اوكي زيزم طيب مايك فريا حبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيب ومبارك لما عدت جماعتي وغميق إلا تكوننا بل تزحقيق نقاطيق سمع من بتاعمل يقرمين ذا لنقل توحيد سبعي هبوه يقرمياتهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله طم بهادو يد ما ربه اليوم بل بارك الله فيك هذا حسيت يقريمونه النداء اخطاء لدني لقداماي ذا الطب كام كان لحدا انت اذا كذا يا ركع على رب العالمين يا الله بارك الله فيك المهم زيالك دمر لي مخمل العدل اللي هذا قبل هذه اللهم بارك الله فيك <تصفيق> صلي على الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرة ثانية يا حبيبنا زنزن نحن ببخونا أفلوط ون وحد سلزوخونا تم مشايخنا أفلوط عنا لعلي سلزوخونا نستي نايتي من صحاف قدوس بوزع بكاسيت ون يكونوس بخصمع ولو بأكاد لنا يوم إن شاء الله نعناس أجمعين لا نزله ده حال إن شاء الله على كن ما علتي نما كنبل الصادم ما بزني الله وتعالى ده اختبار اللي خاخدنا سمعنا بزقه ولا يلا ده هر تم تبلد الله عز وجل عدكم نابذروم كنا سمعنا خيرنا تبلدنا جاي شو مس إماملو إن شاء الله مشكلة ما في اتى مدرخ مدرخ كيت وط وتخصصون ما عندك مشكلة إن شاء الله بزني الله وتعالى طيب يا حبيبا أبو آمان إركاح فبك أتامعك ترى كبرني منال بات انا اضرب كازاخي عند شر شقاتي نقول لهم قيعت بهم دعريت يوم ادمن مشايخنا ترايتر عليهم بارك الله فيك ربنا يجعلهم في حسناتك ان شاء الله ما يكنا اوامر اللهم عليك الله. سؤال كم يوم هذا هي كانت هذا هي كانت عبء حبيبي حبيبي لأني حسي حدا حدا بل نسك على سائر الكلال الله. قس قاب قاس قاب حجيرة أو خالد هكانت وجه خات المسحات الزرقاء بسلم وخلدكم له وخلدكم الله أكبر هذا عبا عن عن هذا النبأ شوية أمم أمم قبلنا تدين به مقابلة هاي تعبا أي ندخلنا كأيوه أو كأيوه هذا النهارك الله فيك في الله صلواته عليكم ورحمة الله وبركاته زمزم حبيبي <تصفيق> تسمع انت التلاعات كهذا هذا جبر الله طيب بارك الله فيك انت تامس لك حاجي ناي عصر تدقيق ويكاود وحد تريفو سلزلللو اتا قزيان استاز ان دحرهبنا ايو نتي قزيه سلزللل كل استاز داها كونه قزيه مساناللو دحاركاها مشايخ وديهم مسكو دخاء اتا معيك سلاح حلنان استاز كانمو حلالباس لزغناء حجيب وزوحي تي احوه هو يعرف ما يسته يدرر يتعانو تبلا كون استه ان شاء الله حجي انا عرفت واني نعو ترايك سمع ان شاء الله اندح رايك اه ابت مدرخ نقره واندي اه اه ودخ ريا مايكو صدق الان اخت السيدة طيب بارك الله فيك مايكو فريا ودخ ريا اندحر مشاهد جميلة كاي احتجانا لخلنا ان شاء الله مايكو والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى سمع أخباد سمعت الله يا أخوان سمعت الله حد حبه هاي يا كلها خير إِنّا نحنّي لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نذل له ومن يهده فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم أما بعد أول أن أحويكم بتحية الإسلام بتحية أهل الجنة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم نبدأ إلى درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى ونرى فوائد ذكب نبدأ هذا سحنا على وحر الله العالم لما عنثي بإذن الله سبحانه وتعالى قاد بين أربع أن حاذن كنجمرنا الله سبحانه وتعالى يقول الإمام إبن القيم الله تعالى رحمه الله تعالى إمام القيم كايبه أم الذكر شجرة تثير المعارف ذكر الله عز وجل فن رأيه فرأيه إذا فرزيه أنت فريناه معارف تفريناه فانترب رب سبحانه وتعالى زي قبر ثب زي خفتون يدون بسبسب وحانه وتعالى خذوكري يدون بسبسب عب سبحانه وتعالى حبخة بقاطر جمالك وكل ما وكل ما اتنافع فب بعد وليس اتنافع معنى شو زي رب زي ذاله يطع فيقول لهم الله سبحانه وتعالى من المرضيين الحمد لله سبحانه وتعالى كفتم التفات وصبات كفتم زغار بنابر سبحانه وسيف. سبحانه وتعالى سبات كباءتهم الخلود ملكه ان شاء الله سبحانه وتعالى من اعلم من اهل الذكر ثم يقول رحمه الله تعالى رحمه واسعه 42 ذبل اربع كبت دميعن من رب سبحانه وتعالى ليذكر سب قريب قريب من المذكورين يبن نتذكروا مستذكروا زملاء مستذكروا زملاء أربعة يبن معنا أن الله يذكر الله سبحانه وتعالى سيكون قريبا إلى الله سبحانه وتعالى من رب سبحانه وتعالى بقراره خالص بالذماد ومذكوره يكون معه ورقعياته معية خاصة إذن نذكر ماتوا انتهي خوناه ماتو زغر بريخه عوة من فتنهزي عملا إذن نسكن هجر من ذبذر فتنعيانا فتنعيانا من, من كل انفرات رب سبحانه وتعالى يكون من نجوى سد انه ولا ادنى من ذلك ولا اكثر انه هو معهم الله جل وعلا بكل سر وامناته بالملك الحمد لله نستذكر اسم رب سبحانه وتعالى لكن يا اخي خاصه لك خولد بلد خولد برا في طاب له هويتنا فيز ولا كما قال ربنا جل وعلا الان من الله مع الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى مستقل تقواد اللو سبات إذا منعيا نز يرب سبحانه وتعالى منز زد... متقيز من اللو منعيا يعني عميق الناس للو منعيا من الذين عاشوا كذلك ربنا جل وعلا يقين والله مع الصادق في تمسورز اللو سبات مستؤم رب سبحانه وتعالى الله بالله وكذلك يقول ربنا جل في غلا إنه عسير الله رب الحتاب تنزل السرنا الله يحيي الطبيعة تسأوبك رضي الله عن الأرض إذا واليوم بعد نسأته الغار نسأته في يوم أو ذكر الصديق النبي عليه الصلاة والسلام بتوكل سار نسيم من دلو دلو يدري أبزقونه وقت محرده أحيزا ما كل كله ويش انتقارت قبرنا من مينتي أبزقونه وانزم السفرح بكر صديق رضي الله عنه وارضه انتهى من النبي عليه الصلاة والسلام حدخ أبزم السباة ذات ونكونا من تحتي وتمتتب المرعاية من أن يرم فالنبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا أبا بكر ماذا ذنك بخليني الله ثابت كذبت السباة يزن ثلاثه سبع زيات ولو ان سنتي تحسنوا انما من مارته النبي عليه الصلاه والسلام ام أو بكر الصديق ومعنا ان المستخنه بالله والحديث عليه الصلاه والسلام يزن ثلاثه سبع زيات الله سبحانه وتعالى كتوكد ليوم يزيد تدافع علما قال عددهم قد فهمنا قال عدد تصادق الخرج اليوم المخارج عدد يروي بجرس من في سبعه بااتن استيكرت كامل كل بسم الله الرحمن الرحيم، بحق سبحانه وتعالى، انزل على انزل القران، سبحانه وتعالى، فالقران هو لا تحزن يا عليه الصلاه والسلام، لا تحزن ان الله معنا، الله سبحانه وتعالى كان سيدنا الله بكر الصديق وللذاكر الذي ذكرت ذكرت يعني بك الصديق mehr belohnt wird man kann fasten wann man will außer an den tagen äh, an denen fasten unerwünscht ist oder verboten ist du kannst nicht zum beispiel am Tag des festes fasten und du darfst du darfst nicht am tag des festes fasten du darfst nicht zum beispiel an an, an samstag allein fasten du darfst nicht an freitag allein fasten مستبار يا نعديه بالرب سبحانه وتعالى. إذا نذكره، أتذكر فضله عليكوا. مستبار يا نعديه بالرب وتعالى. الله أكبر. وهذا فضل من عظيم أخوان. يعني حدث الله سبحانه وتعالى. كل ما ذكرته فهو معك بمعنى أنت ويش بمعنى أنت منشور. تحب يفضي الله سبحانه وتعالى. رب سبحانه, رب سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى تحب حقا تخيب سابقا مالا كذلك في حديث اخر ابكال حديث ثماني حديث قدس و اهل ذكري يبن رب سبحانه وتعالى و اهل ذكري اهل مجالستي يتم حد ذكر صلاتكم قوة نباه الكيني رب سبحانه وتعالى بمعنى ايش انهم يتقومونه و اهل ذكره يقومونه اللي زنساء ذاتنا واشب تنسق منذير له <اللي> سرعتي ميبن أهل طاعة محل السبنة كرامتي يبن يتران قولم عنه يتران خورا سباك نساتن من رئيب ربنا سبحانه وتعالى الله أكبر أهل طاعتي، أهل كرامتي وأهل معصيتي يبن يتران عيد عصي سباك يتران عصيات قولين حي سباك تعني لا تقنطه من رحمتي الله أكبر تهترح ميناتي كروسي يعني قنوده هجومنا انصر ساعه اطم سبحان الله تعالى تمع المعصيه يا دبرني قايمين قنوده هجومنا انصر ساعه التوبه والكمن على بلا من هي بالما ترنا سبحان الله وتعالى الكتاب فانا حبيبهم الله اكبر بحرب التوبه يا رب انا حبيب رب فتاويوني كل من حي المعاين دحربها توبوا لنا رب دحربها تامرسب انا فتاويوني فأنا أحب الطوانين وأحب المتطهرين طيب ربا سبحانه وتعالى أنا متن توباد بن سباة متن متطهرين بقوام السباة عطوان ربا سبحانه وتعالى وإن لم يتوبوا عند حرد عطوباد يقولون زمسازياتهم ثم نعصي على قبر مالكهم فأنا طبيبهم أنا بمسايب دورن ثائج دورن مساجات مفتنامين لقتها يرهون من المعاري مثلا كفت عيد اللون كفت غفلة كفت معصيات جوز اللون الانتخابرية نتاري دورن مساجات من رب سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى الله أكبر وبالتالي نتى رب سبحانه وتعالى ذكر تكبر أهل الله سبحانه وتعالى الله وخاصته كاهتم رب سبحانه وتعالى ذكرنا وكتاب سبحانه وتعالى في حفظ ربك مال هو كل شيخ رحيمه الله الثالث وال34 نبان 4300 ان الذكر يعدل اثر اللقاء الذكر يا رب سبحانه وتعالى بالك كلمه هي خونينا كاين حادثه كبارنا في صال بالكاو قوم من فقة الأذوال كلهم كمن فقى الأذوال سب سباقته من كأي كله اللهم بربنا سبحانه وتعالى تذكرت قبل ذلك ووأرز البارز حسب الكفاحي الله أكبر والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل من حيث وينه ركعك خفرت في سبيل الله عز وجل كتك ألس الك تخييد اللقاء لجهارك تقانسي لك تخييد اللقاء بكع كل ميحس بالكع يستخدراتي القبر كان كلها كي يعني ذخوله ميجرد زخي قبر كل كان كلها كم حاله في دروسنا بفق سنين تاين معاتين حدث النبي عليه الصلاة والسلام وقال في اليوم أبحر معلتم بحرداء على سبيل ويكي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل عشر الرقاب من حديث أبي النبي عليه السلام والسلام نبي الله سيد الزير وكتبت له مئة حسنة من سيد الزير مئة حسنة الصحافة من المالكية ومحية عنه مئة سيئة مئة سيئة أول تدمس صلوا مئة يعني إدانة أول تدمس صلوا من سيد الزير النبي عليه والسلام وكانت له إذا نظر زق أزبل على الى إن الله ملكي وكانت له حرز من الشيطان يومه يعني تام على التثياب مللتا كاب شيطان حرجت خان اللي ما كان خير دخل من ذا نجارة حتى ينسي سي كساب دنيسي بذان نجاري رب سبحانه وتعالى حلاوة قبل اللي مالكين بعليه صلاة وسلام قال لك زوج بخار للك كي تقالسك جهاد كم جاهد قبلك ما دتي قبائل باروتنا سخيبر كان كلها كلمت على بالك رب سبحانه وتعالى قبلك ما كذلك. والنعمة ان انكر كان كن عبد الله يعني ما فتح جبر كن جبرك الله جل وعلا لحسن الكمال في هذا فضل من الله ومنه مثل ذكر الله سبحانه وتعالى قبل الثبات اذا رب سبحانه وتعالى هو رب من معجم طيب الرابع والرابع 44 يبقى الاربعه ربعات منيعن انه ذكر رقص الشكر بس بحادة أتذكركم يا رب سبحانه وتعالى هزيت رأس زي مسكانة يا رب سبحانه وتعالى يا رب سبحانه وتعالى بذكر الحباء والسابيز لعوية والسابيز لزيت فتوى س يسبق قبل الحرباء تسبق و بيت فلت النخنكة أو تذكرون لها يسبق قبل الحرباء تسبق و تفك كل شاع تذكروا المات لذلك يتنظر سبحانه وتعالى بذكر يعيب أن الله سبحانه وتعالى خالق ورازق رازق و نحي و بميد يزيني دارزين هذا هو الحرب سبحانه وتعالى أسرحي ركزنا يشيء مسؤالتنا جوية فضل الله تعالى و لنا أترى بلها قيبة من عليه موسى عليه السلام حديث ينتعنا ايتبن موسى عليه السلام كان زين مصر سبحان الله تعالى قال قال ربي قد ان انت علي كثيرا ان تعالى كل عليه السلام وهذا طبعا قصه من يعطينا وردنا كأتين أرحبات كي أبداً وصلوا نحطي أمقبل أبداً زو حرة دونيز من الواقية من يوم نتزاقوا ورسوكي عدتي رب سبحانه وتعالى همتها غمتيني لوا أفتي وحيزة قمتيني لوا أفتي ياما قمتيني أو غمتاتهم وولد مسؤولة معلتي بنيشتي وكونا ننتي طبعاً إتي تولاداً لواقتي زو حرة دونيز من سهو جيرو مالتي ارتزحوا الرجلوزنا امتدوك حلان وحوان المتوحنة يا رب الواتي مغل بحاجتكم على مريعاته تريدو يا بيت فرعون نحن عمدته أخطيه والله سبحانه وتعالى اختاره من الأنبياء والمرسلين ديه رب سبحانه وتعالى وفادل من الله سبحانه وتعالى كذلك بطي بلتاتنا يا رب سبحانه وتعالى ونقتب مرات من الرجعنا يا رب سبحانه وتعالى حول نوبي ديه رب سبحانه وتعالى ناديوه مناجيروار الله سبحانه وتعالى حفظه مناجيروار الله سبحانه وتعالى يعني افترى الله يجزه خير من غير ربنا سبحانه خالد رزق الزنابط من ينتابله منهم تعالى قل لهم كثير Selamün aleyküm, selamün aleyküm. Selamün aleyküm.